قال يحيا سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنا في الحج هل له رخصة في أن يحلق بمكة قال ذلك واسع والحلاق بمنا أحب إلي قبل الانتقال إلى أفر مالك رجل نسي الحلاق بمنا ونزل إلى مكة ولم يذكر أنه كان قد حلق أي في أيام التشريق أيحلق بمكة الأمر واسع ولكن يرجع إلى منا يحلق هناك أو لا لأنه محله والعلماء وخاصة الباج شارح الموطا عقد خمسة أبواب تحت هذا الباب فيما يتعلق بالحلاق فيما يتعلق بمقداره فيما يتعلق بكيفيته متى يكون الحلق متى يكون التقصير الزمان والمكان ومما عقده أن منا هي محل الحلق وإذا تأخر وذهب إلى من مكة وحلق هناك فلا مانع إذا نسي أن يحلق حتى خرج من مكة يحلق ولا مانع إلا بعض الملكي يقول فيه عليه فيه دم للتأخير إلى غير ذلك إذن التفصيل في ذلك أبواب متعددة وعلى من يكون الحلق يتفقون على أن من لبد شعره وضأو من الرجال مالك يقول الحكم في حقي الحلق ليس غير وغيره يقول الحلق او التقصير على ما تقدم من التفريط في ذلك وله زياده مبحث ياتي بها ان شاء الله